وقال الذين كفروا ان هذا إ ل ا افكن ف ت ر ي ه و أ ع ا ن ه عليه قوم آ خ ر و ن فقد جاءوا ظلما وزورا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 ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أ ا ن ت م اضللتم عبادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيل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 فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا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 ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا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 ن و م س ب ا و ج ع ل ا ل ن ه ا ر نشورا وهو ا ل ذ ي أ ر س ل ا ل ر ي ا ح ن ش ر ا بين يدي ن رحمته و أ ز ل ن ا م ن ا ل س م ا ء م ا ء ط ه و ر الحسنى ن ي ي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أ م ع م ا واناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ف أ ب ي أ ك ث ر الناس إ ل ا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل ق ر ي ة نذيرا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 وكفي به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوي على العرش الرحمن فسل به خبيرا واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انا اسجد لما يامرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا